وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الدِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيءٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيءٍ إِلَّا إلا كانوا, إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُوا اهلكنا اشدنا من خنبطسا ومضرمه الاولى ولكن سانته من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهم الا العزيز العظيم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 الفلك الأنامِم تَركَبون للتَس على بورهِ ثم تذك للتس على بههِ ثمُ تَذك متَكمم إ استوتُ ما لَه وَتق صحان الذي وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقردين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وَجَالُونَ لَغْوًا مِنْ أَيِّ بَادِئَهُ إن إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كضيب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وَجَاءَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ دُونِ رَحْمَانٍ إِنَاثٌ أَوْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وقالوا لو شاء الرحمن مَا عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا ما أَن أَهَتَيْنَا هُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَخَوّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا لَقَ عَلَى مُتْرَفُو خَائِنَ نَوجدنا آبًا أَمَةٌ وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى آتٍ رِجْمُ قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 عبدونه إلا, فإن... الا الذي فطرني فانه الذي فطرني فانه سيهدين و جعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ قَالُوا فَهَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ ربك نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَجْعَلَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ دعون عاد الذين اتخذ ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون أنس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والآخرة عند رَبِّكَ للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَالَ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 اورينك او نورينك الذي وعدناهم فاننا عليهم مقتد رود واستنسك بالنبي اوحي اليك إن على صراط مستقيم وان انه لذكر لنكال قومه واسو فتس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 وَلَ قَدِ الْأَررسَمُ سَ بِأَاتِنَ إِلَ فِرَوُون وَمَلَئِهِ فَقَاال فقَالَ إِ فقال رَْسُولُ رَبِّ الْعَلَمِي وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَنَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وا اخذناهم بالعذاب وا اخذناهم بالعذاب لنعلمهم يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 ان انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي فلو ان القي عليه انسوره من ذهب او جناء معه الملائكه فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَن نَّأْسَفُ لِمَن تَقَضَّى مِنَّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنُهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُوءٌ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بل هم قوم خاصنون إن هو إلا عبد أن رمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وَلََ شاءُ لَ جَغَْنَّ مِن كُم لكَةَ فيِيأَوْض يَخْلُفُ وَإِنهُ لَعِلْمُ للسَّةِ فَلَا تَمتَعَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَئَتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوا الله وأطيعوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَوَاتٌ مُسْتَقِيمٌ فاختلف الأحزاب من بينهم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض ردب إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خاددون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ لَكُنْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَعْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرْ عَنُهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِينَ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كامرهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يحسبون أما لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن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 فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى حَتَّى يُنَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُوا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُ وَفِي الْأَرْضُ الْإِلَاهُ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 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَارَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْدَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنُهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ